لعبي وياك ما تستاهل أنا هوك يا خسارة لعبي وياك ما تستاهل أنا هوك نهواك يا ظالم لا ترحم ميتكيني عذابك ما أشكي وأنت ألم لي غرتك شبابك يا ظالم لا ترحم ميتكيني عذابك ما أشكي وأنت ألم لي غرتك شبابك Then let him I'm Come on. I'm gonna get my hands on bye